بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمد يليق بجلاله وعظيم سلطانه وصلى اللهم وسلم على خير وصلى اللهم وسلم على خير انبياءك محمد بن عبد الله عليه افضل الصلاه والسلام اما بعد حياكم الله وبياكم الحب الحبه المبارك هون اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيكم وان يغفر ذنبكم وينسر أمركم في مستهل هذا الحديث حبيت ان اذكركم بحديث عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه من سلك طريق يلتمس به علما سهل الله له به طريق للجنة وهذا حديث معظم وذلك أن أقرب الطرق يوصلك الله سبحانه وتعالى به إلى الجنان هو طلب العلم هو طلب العلم وهذا المنة وهذه المنة التي منها الله سبحانه وتعالى عليه وعليكم في هذا المجال نتذكر هذا العلم الناث المبارك الذي ينفع الإنسان في دنيا وأخرى هذا العلم هي نعمه من الله سبحانه وتعالى ساقة ليس لأنك لأن بينك وبين الله عز وجل نسب وليس لأنك من أصل فلان أو من قبيلة فلان أو من أرضك فلان أو, أو أنك من اللون الأبيض أو الأسمر في البشرة أو حنطية وما شب ذلك هذه نعمه الله سبحانه وتعالى ساقة كم إنسان في هذه التقنية التي تستخدم إما للصالح وأما للطالح الناس الآن استغلوها في معصية الله وناس استخدموها في الكفر بالله سبحانه وتعالى وناس قد استمعوها أو قد سمعوا استمعوا لهذه او استخدموا هذه التقنية في شيء يغذب الله سبحانه وتعالى وهو مستوهن على العرش يستواني ليقو بجلاله لذا أيها الأخ المبارك لذا أيها الأخ المبارك واختة مباركة كن على يقين ان هذا النعمة أن هذا النعمة لما ساق الله عليك محتى بحاجة إلى شكر عظيم فعلى قدر النعمه فعلى قدر النعمه يعظم الشكر فعلى قدر النعمه يعظم الشكر وهذه كما قال بعض وهذه يسموها بعض علماء من در العلم على قدر النعمه يعظم في بابها الشكر تكلم تبارك الله فيكم في الدرس الماضي في في الدرسين الماضيين حول الأصل الأول حول الاصل الاول الا وهو ومعرفة العبد ربه جل جلاله وعظيم السلطانة ونسترق المؤلف رحمه الله تعالى إلى شيء من العبادات وقال في أول بابه باب عبادات وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكر والرهب والخشوع والخشي والإناب والاستعانه والاستعاذة والاستغاثة والذبح والندر وغير ذلك منواع عبادة التي أمر الله بها والدليل وقوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا لما ذكر ذلك المؤلف رحمه الله تعالى ذكر من خالف هو من ومن خالف ذلك ومن ومن عبد أو منصرف شيئا منها لغير الله جل جل أعظم سبحانه ثم صدر رحمه الله تعالى بالعبادات التي ذكرها بأدلتها من كتاب الله سبحانه وتعالى او من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذنا أيها الأحبة الخوف والدعاء والأسفل طيب الخوف نجاني رسالة في الوسبر بارك الله فيكم خذنا منها بارك الله فيكم منها الدعاء, والخ... الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة هل خذنا استعانة بارك الله فيكم أخذنا استعانة فيما أعتقد أن استعانة تكلمنا عندها نعم الأستعانة أخذناها الحمد لله طيب ذكرت بارك الله فيكم معلومة في الفقه أو أسف الله معلومة في, في اللغة وهو ما هي الأحرف الثلاثة التي تضاف إلى الكلمة فيكون معناها بمعنى الطلب ما هي الأحرف الثلاثة؟ الألف والسين والتاء الألف والسين والتاء إذا أضيفت الأصل الكلمة أصبح بمثل... تصبح, ب... ب... تصبح معنى الطلب مثال ذلك مثال ذلك ذكرت في خمس أمثلة أريد اليوم نستعن نأتي بعشرة يكون خير استغفار استعانة استعطاف طيب احسنت خباب استطاع الس استد... مو واضحه خباب استقبال احسنت استعلاء استغاثه استنباط ممتاز استدخال ممتاز استخراج ها استفسار احسنتوا بارك الله فيكم استهار ما شاء الله, الله. استرخاء ما شاء الله الله استئصل استعمال استعمال لا استعمال لا استعمال هذه من اصل الكلمه استعمال يأتي من اصل الكلمه وقعت يا اخونا اخنا صد وقعت في المصيده انت بارك الله فيك <تصفيق> ان قلنا بارك الله فيك ان من شرطها انها تكون مضافه استسقى استقراء صدراج امثله كثيره باذن الله وجهكم باذن الله حقيقه ما, ما وقعت انك تتون بنصف مما ذكرته وهذا يندل أيها الحبة إنما يدل على القوة العلمية التي رزقكم الله سبحانه وتعالى بها وإن طالب العلم يكون موسوع ذاكرته قريبا من ذهنه دائما وأن لا يكون ميتا وأن يكون درسه فيما يحفظ بل ان مخيلة مملكة علمه يكون أوسع بذلك كثير جدا يكون أوسع في كثير جدا الشيء تعالى وقفنا عند الإنابة ما هو تعريف الإنابة بارك الله فيكم ما هو تعريف الإنابة ما هو تعريف إنابة بارك الله فيكم الإنابة لما قالوا ألف أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له ما هو تعريف الرجوع إلى الله فقط هكذا خسد بطاعة يعني هذه شبه كافية إن شاء الله تعالى وإلا لو أكملتموها بارك الله فيكم هو الرجوع إلى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه أو اتباع أوامره حسنت كما ذكرت بارك الله فيكم بالأمس أو بالدرسة ماضية ألا يقوم أحد بنسخ الإجابة قد, قد تجلها لدي لا تفتح بارك الله فيكم المسد النصي أو تنق وتنسخ وتلصح هنا, هنا لا أنا أريد مما استحضرته هذه من الاحرف التي اضيفت الى لفت الى اصل الكلمه طيب احسنت بارك الله فيكم ذكرنا ان الاسلام نوعين ذكرت ان الاسلام نوعين ما هما هذين النوعين ما هما هذين النوعين بارك الله فيكم عام خاص لا احسنت تكوني وشرعي كوني وشرعي كوني وشرعي وأخبرتكم بارك الله فيكم أن الإسلام الكوني هو واقع لا محص عنه لا محص عنه يقول الله سبحانه وتعالى وله أسلام وناه في السماوات وأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون النوع الثاني إسلام الشرعي وهو نوعان النوع الأول عام وهو يقع باتباع الرسل باتباع الرسل عامة والله سبحانه وتعالى قال في ذلك على اللسان يقول الله سبحانه فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاره الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون وليس مقصود مسلمون أننا اتخذنا محمد رسول الله نبي عليهم لا إنما اتخذوا نبيهم ورسولهم هو هو عيسى عليه السلام هو عيسى عليه السلام ولكن المقصود هنا ليس السلام هو السلام العام باتباع بالاتباع الرسلي عام والنوع ثانه له... الخاص وهو بتبع نبينا صلى الله عليه وسلم ويقول عز في ذلك ان الدين عند الله الاسلام ان عند الله الاسلام بارك الله فيكم طيب آه... ذكرت بارك الله فيكم ناخذ السؤال الاخير في درسنا الماضي آه... ناخذ استعانه بارك الله فيكم تدون السؤال حول استعانه أو حول الخشية؟ تدون سؤال حول الخشية أو الاستعانة؟ الاستعانة واضح أذكر نوع الاستعانة والخشية أذكر الفرق بين الخشية وبين الخوف فرخين هنا أربعة فروق او خمس فروق ها. الاستعانة أربعة فروق على يقين أربعة ولا خمسة وعليكم السلام حيلا من دهل. ها 4 5 5 ياسر نعين بعضنا بعض النوع الاول 4 5 يا اخي العرب النوع الاول ها نوع الاول من دعاء ما احسنت يا ياسر بارك الله فيك يا ام بارك الله فيكم استعانه بالله سبحانه وتعالى وهي استعانه متضمنه كمال الذل رب العالمين سبحانه وتعالى وفي قوله يقول العز وجل إياك نعبد وياك نستعين فذكر تبارك الله فيكم أن الله ذكر استعانها بعد ذكر عباده الدليل على تخصيصها وقدم الله عز وجل الضمير على, على المضمرة هو الاستعانة دليل على أن كل الاستعانه يموجه لله سبحانه وتعالى هذا استعانة بالله النوع الثاني النوع الثاني طلب استعانة أنه أحسنت استعانه بمخلوق على أمر يقدره طيب حكمه حكمه اسمها طيبه هو خباب سبغت شويه ارجع احسنت جائز جائز شرك جائز انتبهوا بارك الله فيك احسنت يا ياسر بارك الله فيك ما شاء الله مياسر محضر درس جيدا هو على ثلاث على افرع او على اضرب اذا كان ان نعينه على امر قد شرعه الله أعيد السؤال ما حكم الاستعانة بمخلوق يقدر عليه أنه على الأول إذا كان هذا الأمر مشروع فهو جائز يقول الله سبحانه وتعاون على البر والتقوى وإذا كان هذا الأمر محرم في يحرم النعينة يقول الله عز وجل ها ولا تعاون على الأثم, على الأثم والعدوان وإذا كان مباه فهو من باب الحسان الغير من باب الحسان الغير يقولها سعى عز وجل وأحسنوا الله وأحسنوا والله يحب المحسنين طيب هذا النوع الثاني النوع الثالث بارك الله فيكم واستعينوا وأحسنوا والله يحب المحسنين بارك الله فيك أمك في آية أخرى إن الله يحب المحسنين طيب النوع الثالث بارك الله فيكم استعانه بالمخلوق استعانه بمخلوق طيب يلا نوع لا باس به الاستعانه بالاموات الاستعانه بالاموات هذا ولا التعريف ناقص استعانه او احياء على امر لا يقدره لا يقدر عليه الله عز وجل احسنت بارك الله فيكم ياسر انا حقيقه الماضي نسيت أن أذكر أنه على أمر لا يقدر عليه الله عز وجل وأجبت على هذا السؤالة وعلى هذه السشكلية في الأسئلة إذا كنت نبه الآن بارك الله فيكم إنما أردت وأقصدت أن يكون هذا الأمر الذي لست عليه الأموات ولحيا لا يقدع عليه إلا الله عز وجل ماضح؟ مثل نبهتها بالأسئلة ولكن بارك الله فيكم تعرف أن مياسر أثناء الدرس بقى لسلة تكون بعد الدرس وأنا أوقف التسجيل ماضح؟ لكن مدام أنا يتم تس... يز... الدرس تسجيل مفتوح أردت أن أنبع على هذا ماضح؟ بارك الله فيكم يا أسر طيب, طيب اللي... مثال على هذا مثال على ذلك على أمر سواء طلب فيه ميت أو حي على أمر لا يقدر على أسجل طلب الولد رزقنا ولد حسنتي ها مثال آخر مثال آخر بارك الله فيكم فقط نحن طلب الولد ما ليس هناك امر آخر طلب المال كيف طلبه في في تفصيل طلب الرزق في تفصيل بركه ما فيك انتبه اطلبش. طلب الشفاء احسنت اشفني ارزقني يدخل في طلب الرزق طلب المال فيه نظر بارك الله فيك يعني قد اتي لحد تطلب مالهوس <تصفيق> يمكن اقدر عليه طلب الزواج لو تطلب اخوي راد فضاء الزواج زوجك <تصفيق> فنصيحتي بارك الله لا تطلب شيء يعني عسير يعني مثلا اغفر ذنبي مثلا آه غير لوني اذا كان اسمر ودي اصير ابيض او بدي اسد السماء لا لله ادخلني الجنه الموت اجعلني اموت لا اجعلني اموت يمكن ذبحك و... تغيرت السال لا لا لا خلنا نعلم ما نحن عليه طلبة اللهم ارزقنا الولد ذكرنا هذا قبل قليل هذا من أمورتي انجني من النار هذا من أمور بارك الله فيك الذي لا يقدع عليه إلا الله عز جل الرضا أحسنتي بارك الله فيك طبعا الرضا أن يكون الله يرضى عنه فمثال ذلك اناتي أتي لميت أقول له أجعل الله يرضى عني ان شاء الله يرضى عني ولكن لو طلبت لاحد ان, أن يرضى عني حي هل هذا يجوز جاز هذا جائز بالعكس قد يكون ينبغي انسان واستحب له ان لم واجبا كبر الوالدين النبي صلى الله عليه وسلم الله برضا الوالدين وسخط الله بسخط الوالدين قالوا علما في ذلك وجوب رضا الله رضا الوالدين انا عبد انا ابن وهذا مهم للغايه واضح بارك الله فيكم لكن لو جاء عند الى انسان ميت وقال اجعل الناس يرضى عني هل هذا يقع؟ وليأتي عند حي ويقول اجعل الله يرضى عني ما يقع هذا بارك الله فيكم أحسن طلب باركة بارك لي وهذا عند عنده الصفية دائما تبرق في الولي يسمونه الحبيب يقع في ذلك أشياء كثيرة طيب نحرج بارك الله فيكم من أمثلة. قبل قليل طلبتكم من أمثلة ما, أعطي ما أعطيتمونه إلا مثال ومثالين ومن ثم بدا ما شاء الله ليه. الله موج الامثله يتبع بعضها بعض. النوع الرابع. النوع الرابع. بالله واستعانه بمخلوق على النوع الرابع استعان بمخلوق على امر يقدره ما ذكرناه قبل قليل بارك الله فيك ها بمخلوق على امر ها انتبه في نفس في على امر لا يقدره هو بذاته كان يقول الصغير احملني هو ما شاء الله وزنه مئة <تصفيق> هذا لغو كان يقول للصغير الرضيع يعطيهم فتح السيارة يقول هات لي السيارة مثلا حلو هذا لغو والله بارك الله فيكم هذا امر لغو يعني مثلا امثاله هذا يعني امر اليقضي حجر متعثر في الطريق تعال ساعدني على رفعه <تصفيق> يعني رأيت فضاء المثال هذا اللذي أنت أتيت به لا يفهمه إلا العباقرة مثلا يقول طلب الفيل من نملا تحمله <تصفيق> <تصفيق> أسعدك بارك الله فيك ورحمة رب يسمي النوع الخامس والأخير ذكر ذكرت اختناء سارة السلفية له عنوان بارك الله فيك سارة له عنوان ما عنوانه بارك الله فيكي عنوانه ها اياك. ما عنوانه الاستعانه بالعمال الاستعانه بالعمال عنوانه النوع 5 انا باعماله يقول عزوا واستعينوا بالصبر والصلاه وانها إلا الخاشعين طيب إلى هنا بارك الله فيكم نقف ونبدأ انشارتها على درسنا اليوم وسيكون درسنا اليوم من قول المؤلف رحمه الله تعالى وديني الاستعاذة حتى نقف انشارتها على, على بمشته الله سبحانه وتعالى على نهاية هذا الأصل الثالث الأصل الأول من وصولة ذكرها الإمام محمد ذهاب رحمه الله ورحمته الله, الله واسعة لذلك الإمام المجدد طيب نبدأ بارك الله فيكم أخي وحبيبي راد فضاء نبدا بارك الله فيك بوضع المتن وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياك الله حياك الله بياك طيب نبدا بارك الله فيك اخوي رائد فضا بوضع موجود كان وكانه يقول لها طيب نبدا بارك الله فيكم يقول المؤلف ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ الناس طلب الاستعاذة طلب الاستعاذة هو طلب العوذ هو طلب العوذ وعليكم السلام ورحمه هو طلب العوذ واضح بارك الله أو طلب الحماية والوقايه ولها وله باب نوسع في ذلك وهو على انواع أربعة وهو على انواع اربعه الاول استعاذ بالله الاستعاذة بالله واضح بارك الله فيكم تعريفه وهي المتضمنه لكمال الافتقار والذلي لله سبحانه وتعالى لكمال الذلي والافتقار لله سبحانه وتعالى هذه ما هو؟ الاستعاذة بالله وقال نبه تبارك الله فيكم في أول فلما لما أتينا يقول المؤلف والرحمة الله تعالى في تعريف العبادة قلنا تعريف شابة ابن القيم ما هو تعريف ابن القيم ذكرنا تعرفين تعريف ابن القيم وتعريف ابن ديمية تعريف ابن القيم ما هو؟ هاي حبتي تعريف ابن القيم لا يأتطاق علم يكون حافظ العلم ويعيه ويفهمه ويربط هذا بهذا أحسنتي بارك الله يكون يا أسر كمال الذل مع كمال محبة وهنا صح كمال محبة مع كمال الذل كمال محبة مع كمال الذلон بارك الله فيكم فالطالب العلم يربط هذا مع هذا وسيقع كمال الذل والافتقار سواء كان في الاستعانة او في الاستغاثة أو في الاستعانة او في الاستعاذة لا يقع إلا الله, إلا الله سبحانه وتعالى لَيَقَعَ هَذَا إِلَ اللَّهِ سبحانه وتعالى فلذلك على ما تستعاذ بالله أن يكون أن او تتصف بكمال الافتقار我們的 الله سبحانه وتعالى هذا النوع الأول والمزدЧ بارك الله فيكم هذا النوع الأول النوع الثاني الذي استعده بصفة من صفات الله بعض العلماء يجعلون هذا النوع هو نوع ثاني من النوع الاستعاذة وبعض العلماء يجعله يتبع النوع الأول وكلاهما من بعض والأمر في تقسيمه يسير والأمر في تقسيمه يسير لأن هذا خلافه عند علماء ما الذي يسمونه يسمونه عند خلاف خلافه اللفظي سواجع عنده أربع تقسام وثاثة أقسام والأمر فيه يسير فالاستعادة الثانية او النوع ثم نوع استعادة الاستعادة بصفة من استفاته ومنها يقول العبد أعوذ كلمات الله التاماتي من شر ما خلق او اعوذ باللهك من سخطك او ما شابه من هذه الادعيه الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا النوع الثاني من انواع الاستعاده النوع الثالث هو ان يستعين الاستعاده بالاموات او بالاحياء الغير حاضرين الغير حاضرين واضح بارك الله فيكم الاستعاده بالاموات او بالاحياء غير الحاضرين طيب الآن نأت ونفهم الفرق بين الاستعاذة والاستعانة الاستعانة ما هو أن أطلب من أحد يعينني أليس كذلك أن أطلب العون والمساعدة والاستعاذة أن أطلب الحماية مثال ذلك لو قلنا عن أخونا خباب اللهم فعل أسلام المسلمين أنطلع الآن من, من بيته ويرد أن يذهب المسجد أو ما شاء بذلك وتعرض أمامه غضانفر أسد <تصفيق> والله بارك الله فيكم فلو سأل ميتا أصبح مشركا ولو سأل أحدا يقدر عليه هذا يقدر عليه أسد أو لا يقدر عليه غير موجود غير موجود سواء يقدر عليه أو لا يقدر عليه فهذا ها فهذا شرك والله بارك الله فيكم هذا شرك لذلك عند الشيء على أن يقولون يا علي ولا لا. يا علي يا حسين يا العباس هذا شرك ليس كذلك فإذا قيل لك بارك الله فيك هذا شرك من أي باب من أي باب الجواب عليه تقول هذا شرك من باب الاستغاثة في النوع الثالث في النوع الثالث ما هو الاستغاثة بالأموات أول إحياء الغير حاضرين انتهى بارك الله فيكم هذه النقطة الغير حاضرين وواضح بارك الله فيكم انتهى وقذ ذكرته بارك الله فيكم سامقا أن العلماء دقيقين بألفاظهم أن العلماء دقيقين بألفاظهم واضح بارك الله فيكم هذا, هذا النوع الثالث النوع الثالث النوع الرابع الاستعاذة بما يكون به العود من المخلوقين او البشر على أماكن أو ما شبه ذلك أنا استعيد بإنسان أو استعيد بمكان أو استعيد بغيرهما وهذا جائز أخونا خباب قلني قبل شوية أن أطلع من بيته ووجد أمامه لا إله إلا الله pisots La ilaha illallah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, هل هناك صوت؟ لا الله لله. الحمد لله الحمد لله الله ينفع بكم لا شمو خلمة بارك, <تصفيق> بارك الله فيك لا شمو خلمة بارك الله فيك بسأل بعض الزالة خير أكتب ثمين أو مقطوع أو ما نقطع من مرة فلذلك أنا الشيء هنا أصبر شوية يعني ما يكون شوشرة في الورف ليسع الله الله ينفع بكم طيب أخوي خباب أنت زعلت عليه حتى تستقطع علي يعني أظر فيك مثال تزال لي طيب خاص نظر المثال حين عندنا أبو حافص خباب قبل قليل قلنا له أنه تعرض له أسد لما خرج من بيته واضح تعرض له أسد لما خرج من بيته طيب خباب الآن معه سلاح يدافع عنه يدافع به عن أسد يدافع عن نفسه بالاسد واضح بارك الله فيكم واضح هو الآن استعاد هذا السلاح هل هذا جائز ولا غير جائز هل هذا جائز ولا غير جائز جائز صحبه الله طيب وجدنا أخونا خباب يوم هو يعني في, في ضيق من الطريق وقد تعرض له المكروه ما تعرض ووجد أخوه أبو أب حفص يمر بجانبه ويعرف خباب أن أبو حفص لو الأسد رأاه لفر الأسد من بين يديه فر من بجلده فاستعاد به هل هذا يجوز ولا ما يجوز هل هذا يجوز ولا ما يجوز قال انقذني يا لا إله إلا الله يا يا, يا أبو ولا لا هذا يجوز واضح بارك الله فيكم هذا جائز لو استغلتها بأبو يجوز وأين موجد في كتاب الله سبحانه وتعالى لما استغاث الرجل من قوم موسى لموسى استغاث به واضح هذا يدل على جوازه ما أقصد يدل عجوز به على جوازه يستشهد به على جوازه واضح بارك الله فيكم واضح الحمد لله طيب يقول نبي صلى الله عليه وسلم في ذلك من تشرف له من تشرف لها استشرفه من وجد ملجا او معادا فليعاده الى غير ذلك من احاديث الوال وال انه صلى الله عليه وسلم المسيح الدجال على الانسان يفر منه وفراره هذا استعاله من المسيح الدجال ولا لا ساعده المسيح الدجال ما لحبارك الله فيكم وكذلك ان الله اذا خرج ياجوج ماجوج في اخر الزمان ان في اخر الزمان الناس ها الناس يصعدون فوق الجبال هروبا من هروبا من ياجوج ماجوج وهذه استعاله جائزه ولا غير جائزه جائزه وبين و بين ظهرانيهم نبي الله عيسى نبي الله عيسى قبل ان نتجاوز هذه النقطه سبحان الله الاعلام يكون الانسان دور عظيم يكون على الانسان دور عظيم في التأثر اتذكر واحنا صغار ويمكن انتم تابعتموها ايضا كان عندنا اعلان الحليب عندنا اسمه حليب السعوديه وكان في الاعلان هذا انه مجموعة من يعني ان لم تخني ذاكرتي ما حيتكلم بارك الله فيكم قبل حوالي 20 سنه واضح لا انا اتذكر, أنا أتذكر حليب, حليب السعودية يجتمعون مجموعة شباب يريدون ان يضايقوا رجل او ولد يضايقوا ولد حلو؟ في هذا اذا حشر في, في الزاوية نادى بي على صوته انقذني يا حليب السعودية ويمكن ما ادى هل هي موجودة الان في المواقع المرئية كاليوتيوب وما شابه هل هي موجودة لا لكن اتذكرها وكنا نقولها من باب المداعبة بعضنا وبعضنا ونحن صغار ولكن سبحان الله هي من الشركيات هي من الشركيات وكنا نذكر إذا, إذا ريتموه ما شاء الله هذا مهم من رأختي إنها غير جائز هذا شرك والمصيب الأكبر من ذلك أن هذا علام يمكن يربينا ونحن صغار يعني الموضوع هذا بارك الله فيكم قبل, لله لله لله قبل قرابة عشرين سنة وهذا مصيب يعني أمانة تعرض على الناس نسوا السلام وعافية نعم ولكن هذا مقطوع من قطع وغير موجود قد يكون موجود قد يكون هذا الموجود الآن أقصد الإعلان هذا او ما شابهه موجود الآن في موجود لا إله لله, لله موجود أستغفر الله موجود في الواقع سوى من الرسوم الكرتونية أو ما شابه ذلك ما أدل هل هو موجود أو لا والحب بارك الله فيكم طيب ننتجاوز هذه المسألة طيب قبل هذا الاستعادة بالحي الحاضر لكن غير قادر هل هذا, هل هذا غير جاز هذا لغو بارك الله فيك هذا لغو والكلام لا فائدة منه هذا الكلام لغو لا فائدة منه ما لحبارك الله فيكم عاوز طيب النوع الذي الل يليه نكمل بارك الله فيكم يقول المؤلف ودليل الاستغاثه ودليل الاستغاثه آه. سبحان الله طيب وين أخونا؟ أبو حفص نحسنت يقول الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم معدثنا بارك الله فيكم أنا قبل قليل, قبل قليل ضربت مثال موسى عليه السلام لما استغاثه رجل من شيعتي وهذا نوعا ما لعله سقط سهو مني بارك الله فيكم وسقيت ذلك قصة موسى الذي أراد استغيث به في الاستعاذة كان من بين أمهلتي قد ضربتها ضربت عدد من أمهل قربت أربعة وخمسة وكان من بين ذلك فلعلكم يا حبة تعدون في ذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى ودليه استغاثة هو قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب فاستجاب لكم الاستغاثة تعريفها هو طلب الغوث طلب الغوث و الإنقاذ من هلاك والإنقاذ من هلاك أو شدة وهذا أمر بارك الله فيك وماريا يعني يسير جدا أقصد, أقصد ما هو أقصد تعريف اللغة وإن كان مهم أحيانا لكن زلت كلمة او قريبة منها هذا لا بأس به طيب وكذلك استغاثة أيها الحبة له أنواع استغاثة له أنواع مما لا شك فيه أن النوع الأول هو الاستغاثة بالله النوع الثاني الذي يخالفه الاستغاثة بغير الله الاستغاثة بالله لا بد يكون لا بد يكون لا بد أن يكون فيه كمال الحاجة لله سبحانه وتعالى مواضح بارك الله فيكم أحسنت كمال الحاجة يقول الله سبحانه وتعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وفي معركة بدر كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه يسأل الله سبحانه وتعالى وكان يمشي هو يسأل الله عز وجل ونسلم رفع يديه عاليا ويضع الله عز وجل ويضطرع بين يديه حتى سقط رداءه عن كتف النبي صلى الله عليه وسلم فحمل رداءه بكر ووضعه على كتف النبي وسلم وهو يقول للنبي صلى الله عليه وسلم والله لن يضيعك الله والله لن يضيعك والله وكان من دعائه اللهم انجز لي ما وعدتني ودنه الدعاء الطويل في ذلك واضح بارك الله فيكم أو قاله بكر والله لا يستجبن الله لك يا رسول الله طيب هذا النوع له النوع الثاني استغاثة بالأموات أو الغير حاضرين أو الغير حاضرين واضح بارك الله فيكم وهذا شرك وهذا شرك يقول الله عز وجل أم يجيب المضطر إذا دعاهم يكشف السوء ويجعلكم خلفاء, في الأرض, ويجعلكم خلفاء في الأرض أإلهم مع الله قليلا ما ذلك كون الشاهد من قول عز جل أمن يجيب المضطر إذا دعاه وختم العز جل بقوله أيلهم مع الله قليلا ما تذكرون هذا النوع ها النوع, النوع الثالث الاستغاثة بالإحياء القادرين على الإغاثة رجل يغرق ووجد رجل يصديع السباحة على الشاطئ يجوز له أن يستغيث به ويطلب له أن يوقذه أو أنه يموت شهيدا <تصفيق> لا عليه ان يطلبه يجب عليه يجب عليه ان يستغيث ومثال ذلك حسنت بارك الله فيك اختي ام مريم فاستغاث بالذي منشئته واضح بارك الله فيكم هذا النوع ثالث اؤكد تعريفه هو الاستغاثه بالاحياء القديم طيب استغاثه بحي غير قادر هذا لا هذا لغ لا فائته هذا لغ لا فائته امين ثم يقول من فرحم الله تعالى ودنو الذبح قوله تعالى قول رب العالمين لا ومن السنه قوله صلى الله عليه وسلم نعن الله من ذبح لغير الله الذبح بارك الله فيكم هو ازهاق الروح باراقه الدم ازهاق الروح باراقه الدم على وجه مخصوص واضح بارك الله فيكم هذا تأليفه ويقع ذلك على الذبح على ثلاث او ثلاثه انواع يقع الذبح وعلى ثلاثه انواع او اضرب او اقسام النوع الاول ان يكون عباده وتعظيم لله سبحانه وتعالى وهذا لا يكون إلي الله سبحانه وتعالى أي شيء تقمه عبادة ذبح لا يكون إلي الله سبحانه وتعالى واضح بارك الله فيكم لذلك قول الله عزيزيان إبراهيم قول إن صلاتي من السكب ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شرك له هذا النوع الأول النوع الثاني, النوع الثاني أن يكون من العادات أن يكون من العادات كيكرام الضيف او مناسبه او وليمه او زواج او عقيقه او لله الله او امر يفرح الانسان حصل له امر يفرحه ما شابه ذلك هذه من عادات حلو ومنها هذه عادات منها تكون تتكون واجبه قال بعض كيكرام الضيف ان بستنى يوم كان يوم بالله اليوم الاخر فليكرم ضيفه ومن العلماء من قال انها تكون جائزه ك الوليمة على الزواج هذه جاهزة مستجابة سنة واضح بارك الله فيكم واضح ما فهمت <تصفيق> لا أخوي بارك الله فيك يا أخوي الرائد فضاء هذا واجب على ما أعتقد كان كلام مضيف عليك واجب وقد تكون مضاعف الوجوب فيها مضاعف قبل قليل نقول اخبرك على قدر النعمه يعظم الشكر ولا لا العلماء ان الابن او الذكر هو افضل من البنت وكان من ادلتهم على ذلك كان من على ذلك قالوا ان الولدي عقيقة قشاتين عقيقه شاتين ما بارك الله فيكم عقيقه شاتين و لا لا والبنت شى والبنت شى محبتي اقاني اقول يكون اكرام من الضيف لم يكون اكرام الضيوف اصلا الذبح لله بارك الله فيكي هذا بارك الله فيك يعتبر ما هو يعتبر ما هو هو ذبح لله او لغير الله انت لا لا تخلط بين النوع الاول والنوع الثاني النوع الاول لما ذبحه تعظيم وتبجيل لهذا الرجل او لهذا الحجر او لهذا القبر او لهذا الشجر او لهذا القمر او لغيره واضح بارك الله فيك واضح انتبه هذا النقطة النقطة الثانية يقولون من باب العادات من باب العادة ان انسان يذبح كابشه الضيفه اكراما له اكراما له بس هل يذبحه تقرب للضيف ام تقرب الى الله عز وجل تقرب الى الله عز وجل ان هذا فرق انا فارق بارك الله فيك ان يكون هذا العمل مباح من العادات وبين ان يكون هذا العمل قد اجر عليه بعض الناس بعض الناس بارك الله فيك يذبح ذبيه يذبح كبشا بعيرا شاتا بقره الى غير ذلك او دجاجا اكراما للضيف هذا ما قلنا في لا لكن لو جاء احدهم فاكرم ضيفه خير وإكرام وسألنا قلنا لما قمت بذلك قال تطبيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه أنا فعل ذلك واشتهد بنفسي مع, مع أنها عادة بس أخذت بها نية نية إكرام الضيف لكنه تقرب لله وهو لا لا هو تقرب لله وحده دون غيره وتقرب له وحده بارك الله هنا بارك الله فيك انت محك نفرق بين الاكرام وبين التعظيم انا اعطيك من مثال انا اعطيك من مثال دخل رجلان مجلس دخل رجلان في مجلس الأول قاموا له الرجال انتبه للجمله هذه انتبه قاموا له الرجال اكراما له ما حكم قيامهم لما قاموا بين يديه يسلمون ما حكمه ها جاهز صحو الله جاهز طيب لكن هناك أناس لكن دخل رجل آخر فقاموا تعظيم الله هذا جاهز هل لم يجائز هذا منهي عنه هذا من الشرك صلى الله لما نأتي عند الإنسان نقوم له تعظيم لذاته والله بارك الله فيك طيب الآن لما جاءنا هذا الرجل نحن وذبحناه نحن ذبحناه <تصفيق> نحن ذبحنا له هذه <تصفيق> نحن ذبحنا له هذه الشاه هذه الشاه حلو إكرام له ولا تعظيم له ها إن كان إكراماً له هذا من عادات حلو لكن البعض أحسنت بارك الله فيك أخو الصدق أخو الصدق أنسخ الكلام هذا محتاجها بعد قليل حلو لكن البعض يأخذ هذا الإكرام ويضيف عليه النية يضيف عليه ما هو النية فقط وهذا بارك الله فيك يضيف عليه النية فقط أنه يكرم الضيف اختتام بالنبس السلام واضح واضح بارك الله فيك يعني انا اعطيك انا اعطيك من المثال انت بارك الله فيك ومشت في الشارع اوجدت شوك على قارعة الطريق فاخذت به والقيته لما سألناك لماذا قلت هذا قلت انا ولا خاف عن الناس وابغى الناس لهم الخير حلو قلنا اوجرت على قدميتك لكن لما جاء أحد آخر وقال أنا أخدته تطبيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان سبعة سبع بضعون سبعون شعبة علها علها قول علىها قول إليها الله وأدناها ما تأذى من الطريق والحياة شعبة الإيمان أنا أخدته هل هي أجرة ولا, ولا لا؟ كان أجره أعظم الأول لأن الأول كان تفكيره ومراده في في الناس ولكن الآخر كان همه ومراده ومقصده ومرما, ومرما, ومرما نظره هو رضا الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يطبق هذا الحديث بحذ أفيره ذلك بارك الله سبحانه وتعالى عن ابن عمر رضا عرضاه قوله إذا, رأ... إذا أمدت أدن عن... أ... أ... أ... أ... عن الطريق فقل لا إله إلا الله حتى تجمع ما بين أعلى شعب الإيمان وأدناها أعلى شعب الإيمان وأدناها والله بارك الله فيك أختم بكم مثال أخير لما صار في إخواننا في السورية مصر حلو؟ انا وانت وهو وهي كلنا رأينا الجمعيات المتقدمة لمساعدة السوريين بعض هذه الجمعيات اسمها الجمعيات الإسلامية وبعضها اسمها الجمعية الإنسانية حلو الإنسانية لو ترين أعمالهم تشدينهم غير مسلمين ما دفعكم من الصدق قالوا إنسانيتنا واضح بارك الله فيك فهم هذا مرادهم لكن هؤلاء الذين تبرعوا قلنا لماذا قال إسلامنا, إسلامنا. واضح بارك الله فيك لأن هذا الرجل أنت لما ذبحت له هذه هذه هذه الشام لماذا؟ قال عادة تعودنا هكذا يعني من عادات إن وجدنا آبانا على الأمة فذبحه هذا لا بأس به واضح بارك الله فيك هذا من باب عادات طيب هو أضاف على ذلك نيته واضح بارك الله فيك وقال انا أود أن أطبق ذلك أود أن أطبق ذلك حجن بسلم يكبر العلماء قالوا هما قالوا ان من لم يكرم الضيف وقع ها وقع في الاثم النبي يقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر اين من كان ايمانه من كان ايمانه كامل او قريب من الكمال فليكرم ضيفه ونحن نعلم ان الايمان يزيد بالطاعه وينقص ها واضح بارك الله فيك أحسنت بارك الله, فيكم بارك الله فيكم طيب الآن أما قيام, قيام الناس لاحظي قيام الناس إكراما للرجل هذا لا بأس به ذلك يقال ينصحون بعض علماء الزمخية طلبة علم يقولون له إذا أردت إذا أردت إذا أن تقوم يا رجل له قد دخل مجلسا فلا تقوم إلا حينما يدنوا منك إذا صار قريب منك قم فسلم عليه ثم وجس مكانك هذا إكرام ولكن منذ أن يهل أو يقوم فلان عند الباب بدخل تجد الناس يقومون هذا قرينة أنهم قاموا تعظيم له لا إكراما واضح بارك الله فيك طبعا هذه بارك الله فيك أحسنت أم ماريا كان يسلم يقوم لفاطمة طبعا هذا هو يجسها مكانه واضح بارك الله فيكم هذه مسألة نفرق بين الإكرام وبين التعظيم واضح بارك الله فيك طيبة اعتقد ان هاي المسألة فصلنا فيها كثير جدا واعتقد انكم مشاهدت علي استفادتوا منها استفادة واسعة وتكلمنا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا لا اخويا بحفظ معداتنا ودينا نكمل درسنا هذا درسنا لازم اتم نعم عقولها ثلاث دروس نمضيها في الاصصال الاول اكثر اقربة ايه الدرس الاول اعتقد انه ساعة واربعين دقيقة ودرس الماضي اربعين دقيقة وان سبع واربعين دقيقة فلا بد أن نفتم هذا ولو على, ولو على عجالة تحملوني بارك الله فيكم أنتم اليوم تحملتموني على التأخري فتحملوني بارك الله فيكم أيضا على هاتمام هذا أصل طيب ذكرت بارك الله فيكم أن الذبح هو إزهاق الروح بأراقة الدم على وجه الخصوص وهذا تعريفه لغة وهذا تعريفه شرعا وهذا تعريفه شرعا ومن نوع... وأنواعه ذكرنا ثلاث أنواع وأن نوع له أن يقع عبادته وتعظيم من المذبوح لاحظي أن يقع عبادته وتعظيم من المذبوح تعظيم من المذبوح له قال <تصفيق> الله عز وجل لنا صلاة ونسك ومحي, ومحي وماتي لله رب العالمين لا شرك له النوع الثاني يقع من العادات كإكرام الضيف أن يذبح له أنا قبل قيل أقول أن, ي... أن, <تصفيق> أن يذبح لا. الو يذبح له انتوا بارك الله في الكلمه هذه ان يذبح للضيف اكراما له وليس ان يذبح الضيف اكراما له وقلنا هذه عادات قد تنقسم قد تنقسم نوعين النوع يكون نوع واجبة كان يكون واجبا ككرام واجب الضيف كما قال به بعض العلماء وليس كل العلماء والمساله فيه خلاف وان يكون كسنه كالعقيقه وال الزواج او ما شابه ذلك هذا نوعه النوع, النوع الثالث بارك الله فيكم أن يكون من باب التمتع بالاكل او للتجاره به فهذا جائز فهذا جائز ويدخل في هذا قول تعالى اولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت مما عملت ايدينا انعاما فهم لها فهم لها مالكون فهم لها مالكون ودليلنا نقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شرهم مستطير النذر هو ايجاب المكلف هو ايجاب المكلف على نفسه ما ليس واجب عليه شرعا ايجاب المكلف على نفسه ولما قلنا المكلف يسقط غير المكلف فلنذر الذي لم يبلغ او المكلف الذي لم يبلغ هل يصح نذره لا يصح نذره ثم قلنا على نفسه ما ليس واجبا عليه شرعا فليكن عليه واجب شرعا هل, في... هل يقع عليه نذر ولا ما يقع عليه نذر لا يقع عليه النذر قال... على قال المؤلف رحمات الله يفون بالنذر الله عز وجل هنا على الناذرين ام على الموفين بالنذر ها هنا اثنى الله عز على موفين بالنذر ولا النذر ها على الموفين الموفونه بالنذر احسن تبارك الله على الموف على لأن على اسم حرف جر على حرف جر ليس موفونه على الموفينه اخوت على يوفونه بدون بين بالنذر حلو بس انا لما قلت على الموفينه طيب وهذا طيب قد يقول القائل كيف الله عز يثني قد يقول ان النذر مكروه كما قال بعض العلماء وهذا قول باطل ودليل ذلك كيف لاحظ اليثني على اناس قد اوفوا بنذرهم ومع ان النذر كله واصله واصله شجرته مكروه ولذلك العلماء رحمات الله قالوا انا نذر كم نوع ها النذر له سبعه انواع او فين ذكرت حسنت النذر له سبعه انواع أو سبعه اضرب سبعه اقسام سبعه انواع سبعه, أنواع سبعة تفرعات وقد قلت بارك الله فيكم سابقا على ما اعتقد اختنا شموخ الهمه قلت لا انتم لستم ملزمون بنص مما اقول مع علم اليقين ان البعض تزهم الله كل خير وهذا اجتهاد منهم انهم يحفظوا نص كلامي ولما سالت بعضهم أجاب قالوا وضوح شرحك وأصبح سبحان الله كما قال بعضهم هذا الدعاء علي يقول اصبح كنا نستمع نحضر الدروس ونحفظها مباشرة واقول هذا حصن ظنكم إن شاء الله تعالى أحسنت بارك الله فيك اغتناء المحبة وليوفوا نذرهم نأتي بارك الله فيكم النذر أنواع النوع الأول بارك الله فيكم نذر طاعة نذر طاعة كان يقول لله على الله علي أن أصوم شهرا واضح بارك الله فيكم أن أصوم شهرا أو أصوم كذا يوم أو أو ما شاب ذلك أن أتسنن أن أقم الليل أن أقرأ, وج... أقرأ جزء من كتاب الله سبحانه وتعالى هذا, أن... هذا يسمى نذر ما يا محبت قال إذا أنتهي منواع السبعة كاملة أطحي سؤالك فهذا نذر ما هو هذا نذر نذر ها... نذر طاعة حسنتم. النذر الثاني بارك الله فيكم نذر غضب نذر الغضب قد يقضى بحدهم يقول الله نذر علي أن أفعل كذا وكذا وكذا حلو وهذا ها لا انا ما في اشك لله تعالى يا ام ماري انا قبل قليل اخبرت ام اخبرت محبه القران ان اتكلم هذا بعد قليل ان شاء الله تعالى انا اريد بارك ومن ثم نعرج على المسائل المتفرعه منها ان شاء الله الغضب قد يكون اغضب انسان وينذر نظرا لا يقصد به قد يكون ان يقصد به الايجاب او ما شابه ذلك نقول عليه عليه ما هو ها... عليه اي كفاره الا لم يقوم يقوموا... يقوم بهذا النذر نسيت اذكر النوع الاول نذر الطاعه قلنا الرسول صلى الله عليه من نذر ان يطيع الله فليطع من نذر ان يطيع الله فيطع ومن لم يستطع ان يفعل بهذا النذر النذر الاول والنذر الطاعه فعليه كفاره اليمين لان كفاره النذر هو كفارة اليمين النوع الثالي نذر الغضب حلو نذر الغضب واضح بارك الله فيكم فإن لم يقوم بالذي عليه فإن عليه فإن عليه كفارة اليمين كفارة اليمين بارك الله فيكم طبعا نذر الغضب قد قد مثال, ذلك مثال ذلك ان يكون انسان يقول الله علي أنا أصوما أذكر إن لم تخني ذاكرة أحد أدمنيها قد كتب لي السؤال في الخاص أن امرأة النذرة على نفسها تصوم سنة بأكمله ان كان الذي يسمعني صاحب هذا السؤال صحيح أتمنى تكتب لي بخاص هل هذا السؤال هكذا صحيح ولا حتى أنقل المعلومة للأمانة ثم قال لي والمرأة لم تستطع لم تستطع انتهوا بارك الله فيكم لذلك هذا النذر غرب عليها كفارة يمين النذر الثالث هو النذر المبهم مثاله يقول الله علي نذر ويسكت النذر الثالث ما هو نذر المبهم حلو أن يقول الله علي نذر ثم يسكت ولا يخبرنا ما هو هذا النذر هذا النذر المبهم الثالث حلو وفيه حديث عقب بن عامض هارضاه في الترمذي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين كفارة يمين وهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث قال في الترمذي حسن وصحيح وغريب وهذا بارك الله فيكم هذا النذر ما هو الثالث النذر الرابع بارك الله فيكم نذر معصية وهذا إجماع العلماء يقولون لا يجوز الإفاء به لا يجوز الإفاء به والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين وكفارته كفاته من صحيح الباني صحيح الباني واضح بارك الله فيكم هذا نذر هذا اي نذر يحبه هذا النذر الرابع النذر الخامس هو نذر المباح هو نذر المباح كان يقول انسان طبعا نذر يقول انسان لله علي نذرا ان اذني لله علي نذرا ان بالله لله علي نذرا هل يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز ولا يجوز تقوم بهذا النذر لا يجوز لك ان تقوم بهذا النذر هذا النذر ما هو المعصيه مثاله وكفارته كفاره يمين النذر مباح طبعا دقيقا نقف عند نذر المعصيه اذا الاندور الثلاثه الاولى نذر الطاعن نذر الغضب نذر المبهم كلها عليها كفاره يمين وكفاره يمين هو كفاره النذر واضح بارك الله فيكم هذا 3 اما نذر معصيه لا يرجى اثابه ومن اوفاه قد زاد معصيه قد زاد معصيه وحتى يخرج من هذا النذر عليه كفارة عليه كفاه يمين كما صحه الباني وهذا النوع الرابع اذا النوع الرابع عليه كفاه يمين لكن لكن يجب عليه ان لا يفعل نذر معصيه وينفعله فقد عص الله أعزل النذر الخامس نذر, نذر المباح وهو كان يقول نذر عليه أن أدخل لبيتك أو نذر عليه أن أركب سيارة أو نذر عليه أن ألبس ذلك الثوب أو ما شابه ذلك وهذا ها هذا مباح وعليه كفارة وعليه كفارة يمين واضح بارك الله فيكم واضح النذر السادس هو نذر الواجب كان يقول إنسان لله علي نذر أن نصل إلى خمس لله علي نذر أن أبر بوالدتي لله علي نذر أن أصبح شهر رمضان هذا النوع السادس نذر الواجب لا يقع, يقع به نذر وإنما نذره غير ملزم هو به لأن تعريف النذر بارك الله فيكم. ما هو تعريف النذر ها. ما هو تعريف النذر لما نجي تعرف انقدر نقول به نقوفه عيف نفسه ما ليس عليه شرعا الزام المكلف على ما ليس واجب هذا واجب عليه نقول له عليك ليس, عليك ليس ترك الله عليه كان علي خمس كان يقول لله علي أن يوصلي صوت خمس ثم لم يوصلي هذه الصوت خمس هل نقول عليك كفر ثمين؟ لا ليس عليك كفر ثمين لماذا؟ لأنه لم يطبق هذا لم يطبق لأنه لأن النذرة لم يتم لكنه يقول قد عاص الله عز وجل في, في تخلف عن الصوت خمس واضح بارك الله فيكم واضح طيب النذر السابع كان ينذر نذر مسيحية كان يقول لله نذر علي أن أصوم أمس واضح بارك الله فيكم لله علي نذر أن أصم أمس واضح لله علي نذر أن أصلي صلاة العصر أمس واضح لله علي نذر أن أقبل رأس والدي ووالدة قد مات قد, قد دفن في قبعه من السنوات الأدة واضح بارك الله فيكم هذه سبعة أنواع نذر معصية ينعقد ينعقد عليه كفارة مين ولكن يجب عليه أن يقع في المعصية لا يقوله حتى انا اسلم كفرت يمين اعصي يقول الله علي نذر ان اسمع اغاني فيقول انا صبرت والله وش الحل نقول اسمع اغاني نقول اسمع غاني. لا نقول اسمع اسمع نقول له ها نقول له انا خفص يمين وين وقعت في معصيه ها نقول عليك نذر لا ما نوقع فيكم واضح. إذن نعيد نقول نذر الأول والثاني والثالث والرابع والخامس هذا كلها عليه نذر يمين نذر يمين واضح بارك الله فيكم واضح من أول خامس عليه نذر يمين الرابع نذرة معصية يجب عليه أن لا يفعل يجب عليها أن لا يفعل النذر السادس والسابع لا ينعقد فيه, لا ينعقد فيه الكفارة مواضح بارك الله فيكم مواضح بارك الله فيكم نسألنا يا حبة إلى نهاية هذا اليوم وإنهاية الأصل, الثال... الأصل الأول من... من وصولة وضعها الإمام المجدد رحمه الله تعالى محمد دهاب وهذه الأصول الثلاثة ذكرنا تسميتها بهذا الاسم لأنها, لأنها أسباب نجات النجاة... المؤمن في الدنيا وآخرته وأما في سؤال أختها المباركة محبة القرآن وكذلك أختنا ماريه الاله لله استوى الله هذا نذر متعلق بالشيء أم لا هذه النوع طبعا هذا النوع ما هو هذا أي نوع هذا النوع الأول النوع الأول النذر الطاعة واضح بارك الله فيكم نذر الطاعة فيه نوعا أحدهم يقول هكذا مباشرة يقول لله علي ندر أن نفعل كذا وكذا أنا لله علي ندر أن نصم خمسة قادم يعني بعد غد مواضح بارك الله فيكم مواضح هذا جائز ولا بأس به مواضح بارك الله فيكم لكن علماء قالوا بكراها النذر النذر الطاعة المشروط أو المتعلق أو صاحب الشرط كان يقول للعي نذر إن شفى ابني أن أصوم يوم الخميس مثلا مواضح بارك الله فيكم بعض العلماء قالوا بذكرها وبعض العلماء رحمة الله قالوا, قالوا بحرمة قالوا بالسلم أن هذا لا يخرج إلا من دخيل وإن بالسلم كانت تعودا من البخر وفي ذلك حقيقة والذي لا أقول أمين له لكن يقول جمهور العلماء يذهبون إليها أنه مكروه هو حقيق يعني لست بعالم حتى تاخذونا بقولي. تاخذون بقولي ولكن هو اقرب الاقوال والعلم عند نزل انه نذر انه نذر ها انه, أنه نذر ما هو اذا نوع ونقول ان النذر كم نوع سبعه نذر طاعه غضب مبهم، معصي، مباح، واجب، مستحيل واضح بارك الله فيكم مستحيل النذر الأول طاعة نوعين بشرط بدون شرط بدون شرط هذا لا بأس به. هذا لا بأس كان يقول لله علي نذر لله علي نذر أن الللللل... أنه صميم خمسة قادة مثلا واضح هذا لا لكن النذر متعلق بالشرط حلو العلماء ذهب الى قولين الكراهه والحرمه ويعلم عند الله عز وجل ان صحه فيه وهو قول الجمهور الا وهو الكراهه نذر الطاعه ونذر المب... المباح نذر الطاعه نذر طاعه في صوت بارك الله فيكم في صوت نذر طاعه على سبيل المثال ان يقول الانسان آ... الله آ... لله علي أن أصوم يوم الخميس حلو لله علي أن, أ... أن أحا... لله علي أن أصلي السنن هذا اليوم ماضح؟ هذا النذر طاعة ماضح بارك الله فيك نذر مباحق لله علي نذر أن أركب السيارة معيد نذر الطاعة نذر الطاعة كان يقول إنسان لله علي نذر أن أصوم الثنين وخميس مثلا حلو ما حكم سيامة 2 و 5 ما حكم سيامة 2 و ها سنة ومستحبة واضح لكن ما حكم ركوب السيارة مضاحا المستحب ما هو هو ما يثاب فاعله ولو يعاقب تاركه حلو والمباح المباح على حسب نيته طلب العلماء ان نوى بها خيرا اعطاه الخير وان نوى بها شرا اعطاه الشر ما واضح بارك الله فيكم لكن المباح هو الذي لا ي... لا ياثم ان شيء اللي منو شيء مثلا واحد اركب سياره والله اللي يركب سياره والله يلف على القريه او يلف على المدينه اركب بس اتمشى زي كذا يعني اني فيه محرمات ما ما, ما, ما نقول به ما لدينا نقول له مباح لك رجل ركب السياره قلنا لماذا قال لي لا استعين اذهب للمسجد الا بالسياره ايش نقول له واجب واضح بارك الله فيكم الذي لا يتم الواجب به الا به فهو واجب واحد ركب السياره قلنا اين المسجد قريب قال انوي اركب السياره اريد ان احضر مسجد فيه درس علمي واضح قلنا له انت كسبت أجر بعكس الله يسعدك يسترلك واضح ركب واحد سيارة قلنا اين انت ذهب قال له انا اشيد قلنا والله ان نشيد ما ويا الحبة انك تبتعد عنها فذهب وركب السيارة ما كروه بس اليأثم لا ما اثم ما اثم لانهم من كروه ركب انت سيارة وقلنا اين انت ذهب قال اريد ان اذهب لأعصي الله عز وجل ايا كانت تلك معصيه ايا كانت تلك معصيه ركوب السياره جائز ولا ليس بجائز غير جائز مرحبا بارك الله فيكم ماضح. طيب انسان صام يوم حلو صيامه ماجور لكن لما صام يوم خميس لانه اتبع هل يجر ولا ما يجر يوجر في صوت بارك الله فيكم ولا ما في صوت الحمد لله في صوت شوف الكتابات توقفت الحمد لله لذلك يا أختي محبة القرآن محبة القرآن لو جاء الرجل ونذر في أمر هو طاعة يعني الشرع قد شرعه وأحله ورد حبارك الله فيك ولم أقول أباحه وإن كان أحله مقريب من أباحه لكن أقول قد سنه الشرع نقول هذا نذر طاعه واضح بارك الله فيك انا ارى ان حبس انا ما ترد ان هي السؤال وان هذا كله من يوم استدرج التوضيح توضيح السؤال لها فمتى ما وضحت قول الامر واضح لي فاعيد برش لكم وابين اقول ان النذره طيب طيب لله الله طيب نذر الطاعه هذا انا اسالك ما حكم صيام الاثنين والخميس محكم سيامة 2 وخميس هذا محبة القرآن سنة صح فلما أنا أنذر على نفسي أنني أريد أن, أص... أن أصوم فقل لله نذر علي أن أصوم يوم الاثنين لله نذر علي أن أصوم يوم الاثنين صح أو لا هل الآن أصبح السنة واجب صح أو لا أصبح السنة واجب لأنه وش تعرف النذر ها تعرفه نرجى تعريف الجديد. تعريف النذر ما هو الزام المكلف احسنت بارك الله الزام المكلف بما هو ليس بواجب الشرع ولا لا نعم واضح الله الزام المكلف, الزام المكلف نفسه بما ليس واجبا شرعا مواضح بارك الله فيك فهو لم هل يسمى نذره شو طاعة بس جاء الإنسان وقال نذر علي أن ألبس الثوب الأسود في الشتاء لبس الثوب الأسود حكمه ها حكمه بارك الله فيك مباح طيب لبس لب أزرق. لبس لب أخضر. اللبسه بأبيض اللبسه منون مباح اللبس ما شئت واضح هذا الأمر في سعر صح الله فنذر على نفسه نذر على نفسه أن يلبس ثوب أسود ثوب اللبسه ثوب أسود له في الشتاء واجب ليش واجب؟ لأنه أوجب شيء مباح فهذا يسمى نذره نذر مباح واضح بارك الله ذلك الآن واضح إذن العبدات السنية العبادات السنية بجعلها واجباً هي سمى نذر الطاعة أقصد السنية هي أنها لا يتمتلكها نذر الطاعة أم الأمور التي ليست هي بأجراً ولا بوزر هذا يسمى ها يسمى نذر مباح الحمد لله الله يباهم في سؤال بارك الله فيكم هناك من سؤال نريد بارك الله فيكم اسئله من اول درس اخذناه اليوم هذا طيب سؤال يا شيخ انا ما حكم تسفيق الرجال مثل مسابقه وتقديم وذكر العلماء على لله كره هذا كره... ولا ينب... ولا يجمع... ولا اجتماع طلب العلم مع تسفيق بل العلماء قالوا ان تسفيق من خوار المروءه كما أن المالكيه وأنتم يا أهل مغرب مالكيه يرون لباس الثوب الأسود من خوار مرؤى أقول لأ لا يا أصحاب المذهب المالكيه أليس هذا في مذهبكم؟ نعم لكن هذا ها لكن هذا كان في وقت كان هذا في وقت في زمان لا يبس رجاله طبعا كلام من رجال طبعا كلام من رجال حلو فكان في وقت لا يبس فيه ثوبة لكن الآن أصبح, أصبح أمر في ساعة كان من خوار مروعه ولم يقول محرما تو بارك الله فيكم ماضح؟ هل يجوز تعيزة من مات ابنهم انتحرا؟ نعم يجوز ذلك النبه السلامة دعني رجل قد مات منتحرا قال رحمه الله وغفى ليديه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يجوز ذلك والمنتحر قد وقع كبيرا من كبار الذنوب ونسى الله سبحانه وتعالى العافية. العافية يقول ابن قيم تعالى إن في الدنيا جنة إن في الدنيا جنة من المدخلها المدخل جنة الأخيرة وهي جنة الرضا عن الله عز وجل فأي رجل قد قتى نفسه بأي أداة تكون هو الله الذي لها له أنه لم يرضى عن الله سبحانه وتعالى فلا حول ولا قوة إلا بالله هل الموقوف للتعظيم جائز؟ لا ليس بجائز بل هذا من الشركيات لكن الموقوف له اكرام له كتكريم لا بأس بذلك واضح؟ هذا لا أرأس به صدق إن تسمعني بارك الله فيك ضع لنا حديثة قبل قليل في الوقوف تعظيما واضح بارك الله فيك أم سعد واضح شيخ نذرت أنا صدق إلي بدرهم إلا فاتنا تأكيد الحرام وتخلفت هل علي شيء؟ عليك الدرهم احسنت بارك الله فيك يا شباب من حب ان يمثل الناس... الناس قياما فيتبوء من مقعده هنا لا لا لا لا دقيقه نعم عليك درهم بارك الله فيك عليك درهم احسنت يا بارك الله فيك طيب نوقف بس تسجيل بارك الله فيكم ونرفع المعدة سوتيحة نعطيكم الرابط كلها مرة واحدة هذا وصلى الله وسلم على محمد